Witam serdecznie ولولا ان يخفض قائم الطائف من تنسى على ولا بد من جماعة لا عن المدن وان اكتشيه اجاته منه سيه اجاته شاء ان صلي الجمعة بعد ذلك يبقى لدين وذلك هو القرار الذي يعمل ويخضع له الاذان الاول قبل ان يجمعون واذا صعد الامام من الدرج له فاذن بين يديه بعد انهر في الصادق هذا الله على الاحرار والصحاء المؤمنين الانصار السلام بالحقيقه الشاعر العيني ليس مسعدا وذهب ليس غير من مناها الموالي الشاعر من خيل من قادرا على قال كذا قالوا أن خلفهم مسلمون لا جمل ولا ولا أضحايا فيهم <تصفيق> في ولا قال ما له مشتمال، بُشري أكل مشبعين، بُشري أكل مشبعين، بُشري أكل ما وتنشى قال الله يجزاهم خيرًا في <تصفيق> الدنيا والآخرة ويرزقهم بالبركة ويرزقهم بالخير والبركة ويرزقهم بالخير والبركة ويرزقهم بالخير والبركة ويرزقهم بالخير والبركة وعلى المنكة بسير احياء مخيمة لا اخيان سلو بعث الناقل يسلت تاعد المقام في تجدي القصاص صار مصرم ولو بعث الناقل يدعه متحق بالقوة الاول مكين كل موضع له انه مقابل هو ريايه البيوسط اتحايد الله كم من طبعا الله وحده. هو ما في جميع من في حواجز؟ ما في جميع سنعمل محتوى الاجتماعي انهم كانوا عندي مصالحين من بلد ونحن الضوابت من في وايضا في هذه هذا الضوابت واختلك في فيه نيدا فيه من żeby pan włosy mafiił w niej, nie او من على اهل السواد ولو قريبا وهذا السواد السواد من اهل السواد السواد سواد خصم في من أيضاً، عندما تخلد أمامنا، ما تجد من تقارير واحد من المفروض، جاءنا من المفروض هذا، ولا المفصلة ضمن هذه القضيه قائله مشكله اجتماعيه مع وقامت الحبيب فلو عجله ولا مد من السلطان او نارض منالة علاج لقال لأنه ليلى ذلك تختاره ولا من من السلطان منالة من هو في خرج ولا يصبر لأن ذلك ومع معاكم واقفه دي الله عليه وسلم عن في على عن من قال ولا Y sea ¿no? hecho un malo, un من ذلك الذي لا لا أخطا من يردن من من حمد ما بدنا نذكره يفتح الله في قال له أم يشفع الله أدرى أننا على مايل الفاضل من الله، وهذا على ما عندنا من لقد هذا، i missed the الحمد لله في في الحمد لله في في ولكن يكونikan بالمعامل الله هذه الأدراض مشتملة على معاني ف في العربية في العربية ان هذا على لا إلا إذا كان يوفا قال كان هذا العربية كمني من ي الله حتى من يخيلوا دري من يترام من تحتحين استدي� من العربية. إذا وصل الى العربية عز وجل إذا أحد يفترق <تصفيق> بالعربية، وشوش قضايا هذه الآيات الحديثة التي نجدها في الدين من تجات تجريد العربية لا ما كان هذا وقام فيها معاني غالبا يعني في غير اللغه العربية يعني, يعني, يعني من العرب لا يعلم شو مشروعي؟ انا هذا لا رش، لا رقاش في <تصفيق> لا نعيش، وعن رحمه الله عمرو ولا العربيه لا لكن من و من الاخلاف في ذلك في محمد بن مسلم ثلاثه في من, من, من محمد وقد يجتمع جماعة من المسلمين شفوا من المسلمين، وقد يجدهم، ولهما أعيادهم فيهم، ومن الجماع سبب من السلاطين اكتفى، من السلاطين بينما لقومه من أهل الجرح، ولا في الجماعة يكثر في كتبهم، من من في فراغ المعافي يحيى عن تمام وثلاث خلايا فنيا يعني ان يشذ بعض الاطراف يشك على اي شيء من جره المناظره لديه يدافع عن الحاضر على تخيل من تجميع المعلومات الشهريه تماما لتسليط الضوء عدم وجود الامام موجود المام موزين في <تصفيق> جمال حتى والتعامة عن سلطان الجوهر وإنها في جمال وكذلك المدين الخطبة المدين عن يقاب المدين المدينة بأبل من الله المدينة المدينة موزين ما عندكم ما يصل ولا عدد ما انهم مع و 3 ولا يوجد احسن من محمد باب في خراجه في و ولا يوجد من ذلك ما في المساجد وربما لا يشغلني لا يشغل اهلي ما شاء الحرب من اجل المشي، ايضا الحرب من اجل الجيش زي وقت وانا من من من على جمال على ما ذكرنا، في ذلك. ما الناس؟ مع الناس في ثم ما العدل عن منتهي؟ منتهي عن ما نأخذ من يسمع الرسول من يطلب من لا يفهم، من القرآن ولا يفهم، ولا يفهم لا يفهم حديث الله، لذلك أنا من خاص من نخيل يا هذه ناخذ نفس الفكره من ناحيه من ناحيه من الموضوع على علامه على المجتمع من علاقه بعدنا هو انا اشعر ان انه سبب طبعا ويا هذا في ثقافه يا اخي انا اطلاقيا دينيا على الاسلام تجاهنا بخصوص المسؤوليه على عن اخترق اخترق في في من قبل ثلwivesur strange من ن喜欢 المتجاج العديوي من يعني في من من من في من قام أحكام احكام في وماذا يخلوني بيها بك اقولون انها دار حرب قال ان حرب حول من انها دار انت من نقاط نحن المعاهدات الدولية بيننا وبيننا، ذلك على تخشى من أن يشكك في الديرة ما نخوض فيها، أما في ما ما. ani nie ادخل الآن لا يجيز أكثر من دعونا المصري ببعضة أطراف على أهلهم الناس منظرة المنظرة التي يجيز دفعا للحرم ومن من دفعا للسلام ولا حرم جبان ولهذا دفعا العليم ربي الله وحبه مصريك في الجبان أي المنسلة الناس من والخلاف في واحد على عن عندما ذكرنا لا أبكار ابو حنيفة تجدي إلا في واحد واحد وأنه من التبارس إن دراني رأيي أن قال لا واحد وأنه من هذا ما عليه في الجمال عن من قال ابن يسكتبه الله الله أن يكون دول المعجحين من فاصل كبير داد من الوصول خمسك فان ابن يسكتبه كان من في وقع الصلاة الصحيحة منها روح عن شرائتنا وتصرد دمعة الاخرين ويحبونها الضهر ومنصلى أهل معا أولى لا من سبعة وصلاة كل سفيدة لعدم الأولين فلا يخرج عن الوحدة بالشهر يخرج عن لا تجيب عليهم ومن لا تجد عليه جمعات اذا صلاها اترأتهم عليكم وان امنا فيها جائح لانها وليعت عنه لأثقلت عنه جمعات تخليصة ورصة المثال اوضا فان حضروا هؤلاء بمعنى تحمل المشاقة هؤلاء في حقهم للمسافر يرفع ركعه ويخلفه ويقول اللهم علم على محمد بخيره يا رسول صلى الله انه يصعد ويصام يا اخي الدين فخر الله حامره شعره صلاه الله عليه صلى وما صلى بها يعني عن بيد عبره يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا جلوي الخف يا وحبهنا لا يعينه يتعين جمح جمح. لا يتعين أصبح الجمعة أدى عن فدل على الواجب أحمدهم مع أدى بدل فالوحاته الجمعة انا جده وها لا اهل تبا بلا ولنا ان والعبد ما على اداء البدء من على شوائك بمعنى على قبل الصلاة يجتمع فاربعا يقدم يقدم احد ده اخر كان هناك وكان هناك يبقى. يبقى. أي من على اداء الصلاة يقدم رجال غريق على السلع. قال يوم جذبنا غير جال جال جال جال جال من الصنم فالان جاء من صلب جمع عبدان يأكل بذور الشعير وقال اكرم من حمل ما لم يأكل ما ما عايشين في نفس النوع من من يصلنا ان العديد من المارين يوم الجمعه على المشي الجمعه مع جماعه في من مع انها لا تخلو من عن دوله ترامب كما من, ما من كان بعيدا لا يسمع النجاة دوء اي اقراط النسيق والأصف ليسققيا لا تقرأ السلاة خرج ولا صلاة لولا سلام ولو شرعة في النسل قبل فروج سلم على وكاته كان قبل وكان شرعة في الشفاء كان شرعة في الأربعة قبل الجمعة يأتن ماذا؟ فإذا أزن الأزان الأول ووجهه صعد الامام من تعالوا من بين في الربع بين يدينا لا All right وبالترجمة عامية المؤذن بين ورود بين داخل داخل على خلاف ما يفعل من المعبولين يكون خلفه من الخطير. لا لا يفتحونها من خدمنا، لماذا ت关门؟ تخرج من في عليها، قال تعالى خشروا الذين جآء لعداء من يوكل المصادع عدا أنا ذو خاتم ذو معتقدات لا يجد ذو خاتم ذو معتقدات أنا يوكل بام ذو معتقدات استنى الديكراها أنا يوصل استنى الديكراها اصل المقصود المخصوص من الاب وخصوص احنا لماذا كان مثلا خدث الانهان اصيبنا عطمان ابوان ابوان اول وخصوص الاعلام ان الناس في وقت غسل حان الاسواق يعني كتلا فمان لعظم انت يسعى للجمه ومكان الاعلام لكسر بمكبر السيط ومما ترى انك الام وعلى الله من ما لا يجيز. ما يجيز في يعني النبي صلى اللي النبي النبي و لكن ضدنا يعني كل من ما أقعدتنا من الآخرين من الضربة الهديو ستتجيرا و لا تجدنا و تجد خطيرا ولا لا وكان الناس اختيان بما بمعنى هي الامر وعليهم يتوقف مال يكون في الترس الجمعة الشرعات ليتداول الناس او يتداول المسلمين والآن. ما جرى لهم خلال الوصول وهذا المعينين العالمين ان في احداث الرجل من تكون في احداث الرجل الله دي لسي جدا كلام الرحمن وكان أنا أرسله على مكانه عندي أو أرسله الله لا ولا تقبل رواتبنا ولا تقبل في الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يجزاهم بالخير. لا أحد لا أحد هارب. ماذا أخاف من الله ومن ترسل إلي أشريت الدمعة ويوفق إلياني على المخدر الدمعة والدماعة مجأة في الجمعة وإلى أثر الوقت في, في الجمعة الشيخ الله يعطيك جمال أسرار من جلال الله. إنك أنت من أحبك. إنك أنت من أحبك. إنك أنت من أحبك. إنك أنت وعلى عليك مني ولا شراغ منا. ما لك على. ما حد يبغى هذا وقت، فهذي دائما دائما قبل الزواج. الإنسان قبل الزواج يبدأ يعني ما قبل الأول هذا لا لا لا بالإعلام بالخبر، الإعلام بالخبر زواج بالنهار يعني no nie jest tak, wtedy są wieszaki, że będziemy wiedzieli, że będzie.